قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الحر لَوْ يَمْعُرُضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ افِي <محافظون> ظُلُومِ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَمَنِ ابْتَرَاهُ تَرَاهُ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُو وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ لَا يُصَلُّونَ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ عُمُرُ الْوَرَثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفَضْلَ سَهْمًا فِيهَا خَالِدُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ مَدَّعْنَا أَنَّ قَوْلُكَ فَتَانٍ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا فَكَسَوْنَا اللَّيْلَ وَالْوَامِلَ حِمْسًا مَّا أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا أَخْرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ وَمَا إِنَّ كُنتَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَنِيتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبَاؤُونَ